habiyata habiyata samiyata امي من نمشي بالحب قواصي القلب عشق بحروف غات معبر هيام ما يوافي من يقرا بحروف وايا كل كلام دور اليك المجدي فار وبحورك بعيداي ما اوصل لجوفك وشراعي وشراعي من حبكيت وبحورك وبحرك هاي بنسياتي وصفك محيرني واحتار لسؤالي يا عن شاغني يا شوق الليالي سميته سميته سميته في يا علي للعيش اسمك حبيبي يا شمس عن الدنيا غيب غيب اشرق علي بنورها يا ما بي مكه والمدينه حيدر عين تنصب ولين الله شفنا نبينا والدنيا مسروره قد وليت اسمعني يا حنان يا حار اسمك ولائي بفطره مالكني يلبيك يا عين سميتك سميتك غرا فرحة عيوني اللي ساما قلب المحب احضر هيام طائر اليك مثل الحمامه رب جن حلعتاب يا طبعا يحبك حبيب صد حبيبه عن حضرتك نابو قريب اكبر جرح شفك طبيبا يني وصل الفا لوتيت لوتيت ومهموم روحي بتفوفاك بتفوفاك سحر روحي عن همي تبعدني يا ضايت منالي يا عن شاغلني يا شوق الليالي سميتك سميتك بتمر مش علك بعيدك شوعي نبض غزل باث الثلوعي وبروح الجاها تلك ما تظنون هم انساها ama kullu ruhiin majru ab hum tanah dhikraki tayyibni irham da'f hal ya كلمات الشاعر واثق العيساوي أداء الرادود أحمد الفتلاوي الهندسة الصوتية قائد الكوفي التوزيع علي الخفاف